وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِنُ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ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 نزاعة للشواه تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى كلا إنها لضاه نزاعة للشواه تولاه وجبع فأوعاه إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين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 إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن تزاورأ ذلك فأولئك هم العادون فمن تزاورأ ذلك فأولئك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 أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُطْعِمِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَضِينٍ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن مَّآءٍ يُمْنَى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 فذرهم يخوضوا ويلعبوا، فذرهم يخوضوا ويلعبوا، حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون.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 أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا, فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي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 ان لن تقول الانسان والجن لن تقول الانسان الجن على الله كذبا وانه كان رجال من الانس يعوذون يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأننا لمسنا السماء فوجدناها فوجدناها ملئت حرسا شديدا فوجدناها فوجدناها لأتحرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظللنا أن نعجز الله نُعْجِزُ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَن ظَنَنَّا أَن لَّن نعجز اللَّهَ أَلَلَّذِي يُعْجِزُ اللَّهَ بالارض ولن نعجزه هربا ولن نعجزه هربا وان سمعنا الهدى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 وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهْنَّمَ حَطَبًا فَكَانُوا لِجَهْنَّمَ حَطَبًا وَأَلَّا قاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً لنفتناهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعو، كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي قل إنما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 قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغ من الله ورسالته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم فإن لَهُ نَارٌ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا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 وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ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 سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على يقولون واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهل الى ان لدينا انكله ان لدينا انك لوجحيمه وطعاما ذا غصه وط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 كفرتم يوما فكيف تتقون إن كفرتم يوما يوم يجعل الولدان شيبا يوم يجعل الولدان شيبا السماء طروا به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرها فمن شاء فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ألا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 منها واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وأقرضوا الله واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله واستغفر الله إن الله غفور No